Bismillahirrahmanirrahim. Nuh, walqalami, wama yasturum, ma enta binعمati rabbika bimajinun, wa inne laka l'ajra'n ghayr mamun, wa inneka l'ala khulukin adhi, 129. بأيكم المفتون 120. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 121. فلا تقع المكذبين 122. ودوا لو تدهن فيدهن لا تقع كل حل لا سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُمِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ 129. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم 120. فأصبحت كالصليم 121. فتنادى المصبحين 122. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين 123. فانطلقوا وهم 129. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 120. وغدوا على حرد قادرين 121. فلما 119. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 110. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 111. فأقبلوا أَلُوْ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ عَسَى اخيره اكبر لو كانوا يعلن كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كان مجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيها قوم لما تحكم سلهم ان يهو بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركاء ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود 118. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 119. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 119. خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلا 110. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 111. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 112. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 113. وأملي لهم إن كيدي أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن نَّغْرَنٍ مُّثْقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذَا نَادَىٰ إِذَا نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا مَتٌّ مِنْ رَبِّهِ لَنُبذَ بِالْعَرَاءِ لَنُبذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدِينٌ فَجاءَتْ بِهِ رَبُّ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ جنون وما هو إلا